ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينة ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمَ اَقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدَ